على ما يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عن ما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خطيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون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 مدمهم يهتدون، أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق؟ أَفَلَا تذكرون؟ وَإِن تَعْدُونَ عَمَّة اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 ألا ساء ما يذرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله ظنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعون ثم يوم القيامة يخزهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والس أعلى الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنا 11. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين 12. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفّأهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تئسهم الملائكة أو يئس أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأفادهم سيئاً ما عممو وحقهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبذنا من دونه من شيء من شيء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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله أن يعبد الله ويتنبي الطهود فمنهم منهدد الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 الناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أي يخف الله بهم الأرض أو يأسفهم العذاب من حيث لا يشعرون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 ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون ثم إذا كسف الضر عنكم إذا فريق إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُ كَاللَّهِ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَسْتَفْتُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم ما يستوون، وإذا بوشّر أحدهم بالأنثى، ولا وجهه مسود، ولا وجهه مسود، وهو كريم، يتواضع من القوم من سوء ما بوشّر به.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 ولو يؤخر الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يسرع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 لبنا خالصا سائرا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون تتخذون منه سكرا ورزقا حسما إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 اختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقٍ هُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَجْوَادِكُمْ بَنِينَ وَحَفَذَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الصَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ملك لا يقدر على شيء، ومرزقناه مننا رزقا حسنا، فهو ينفق منه سر وجره، هل يستولون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَّا يَخْضَرُّ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ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 إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكون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 وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساثا ومتاعا إلى حين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 متا شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعذبون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظروه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 وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به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 ولا تسألن نعم كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدتتم عن سبيل الله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 ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه نحيي حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا ما آية ما كان آيته والله أعلم بما ينزل قالوا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 وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُم يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيّ مُّبِينٌ إِن إن الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ نَفْسَ الْكَذِبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْزِلُ قَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَاءَكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى خُلُو بِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَاءَكَ هُمُ الْغَافِلُونَ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 و لحم الخنزير وما أهله لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غِرَّ ذَاغٍ وَلَا عَذَّٰبٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو لتفترو على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيفة، حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكراً لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.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 ولئن فبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اسْتَقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ